أزل التوراة والإنجيل من قبله دل الناس وأزل الفرقان إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ثاقب.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 أم الكتاب وأخهم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زير فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله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 في ذلك لعذة لأول الأبرار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطعة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحر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 119. وخالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 110. الذين يقولون ربنا إننا آمنا تغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولوا العلم قائما بالقيم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 ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجي لله ومن اتبعا وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معربون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما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 وتولج الليل في النهار وتولج النهار في الميل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من مَن يَعْمَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَدِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللهُ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 117. ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد 118. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم 119. قل الله والرسول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 إذ قالتِ مَرَأَةُ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَقْلِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَلَمَّا وَضَعْتَهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُوْثَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذذيتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها ذكريا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 الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي ظلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء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 نَمَّاهَ اسْتَطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يقتصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة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 114. فاتقوا الله وأطيعون 115. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم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 فَمَنْحَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَالَوْنَ دُعُوْ أَبْنَا أَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَ أَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَفْسُسَنَا وَأَفْسُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى إِن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 وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم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 إِنَّ عُلَاءَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ عَامَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ وَالدَّفَّاعَةُ مِنْ أَهْدِ الْكِتَابِ لَوْ يُظْلَلُنَّكُمْ وَمَا يُظْلَلُونَ إِلَّا أَفْسَاهُمْ وَمَا يَشُونَ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 على الذين آمنوا وجه النهار واكثروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم 117. أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يذكيهم ولهم عذاب اليم وان منهم لفريق ينلمون ال سنه بكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب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 وَإِذْ أَخَرَ اللَّهُ مِنْ تَقَنَّبِيَنَ لَمَا أَتِيْتُكُم مِنْ كِتَابِهِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ عَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا نَبِيهِ وَلَتَعْصُرُنَّ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 كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءه البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِثْقَالُ الذَّرَّةِ وَلَوْ أَتَاهُ مِثْقَالُ جَبَلٍ ۚ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ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 فاتبعوا من لا تئذرانه وَمَا وما كان من المشرفين إن أول بيت وضع للناس الذي ببكت مباغته وهذل العالمين فيه آيات بينة ثم قام إبراهيم ومن دخله كان آمنا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 وكيف تكبرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد أذي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تري الضوجوه وتسوى الزوجوه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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون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 ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتبون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأذونكم خبالا ودوا ما عندتم قد بدت البضاء من أفوالهم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات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 وَإِذْ دَوَّتْ مِنْ أَهْلِكِ تَبَوَّأُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِقِتَالٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ادْفَعْ مَا الطَّائِفَةَ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ولقد نصركم الله ببدر وعنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بتلاثة آلاف من الملائكة منزلين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 وَمَن يَغْفِرَ الذُّنُوبَ إلَّا اللَّهُ وَلَمْ يَشْرَو عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِن رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ عَجْرُ وَخُلِقَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ هذا هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 فَقَدْ رَأَيْتُمُ هُوَ أَنْتُمْ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يُنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يضر الله شَيْئًا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 يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاترين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سَنُلْقِي في قلوب الذين كفروا الذُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحَسَّنَهُ بِابْنِ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 والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تليون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغما لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة معاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ون الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من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 والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة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 وَإِذَا يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو لا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا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 119. مَا ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحيق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكلهم نار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين فان كذبوا فلقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبور والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت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 لا تبلون في أموالكم وأفوسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أدن كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ ثَقَلٍ ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير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 117. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفذ لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى عُصُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى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 والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنب ناتج من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابقوا واتقوا الله لعلكم تفلحون